عن ايه عايت اللي وريد اللي بيحصل في الناس وفتاعة الثلاثة ابونا مالي واحنا مالنا الخلاف الدائم اللي بينك وبين مراتك كان على ايه خلاف اه يعني طول حياتك وانت انجبت منها اربع اولاد في الخلاف اللي دائما كان بينك وبين الزوجة هل على فلوس؟ هل في زيارات متكررة مع جيران مجرد اه انت في مستمرة الشارع اه كنت بقى بيبقى المشاكل قدام والدتها انت تعرف هي راحة فين وجاء منين لا يعني بفوقي ان انا ممكن ارجع ملاهاش تقول انا كنت عند فلانا عشان كان في كده كده كده طب بلاش مثلا وكنت فاجأ مثلا ان جاي ولا انا ممكن تندع عليها ام اسلام طب هنزل معاها طب بلاش مش عارف ايه فكان نزولها متكرر بحاجة متكررة علاقتها بالجيران كانت عاديه ولا كانت دايما على علاقات سيئة مع الجيران لا في جيران انا اعرفهم وكانوا بيزورونه وكده حريم برضو بس دولت ناس ما فيش عليهم حاجه والجيران كانوا عارفين سمعتها وعارفين تردد الرجال عليها لا دول عارفوا بالمشكله اللي بقولها عليها حضرتك دولت لانه جنف مرة وانا كنت بقى لمهدومي وهمشى واسيب لها البيت قلت لها حرة بقى انت والعيال ومصارفك وتوصلكو واللي انتو عايزينه مني زي ما انا موجود معاكم في البيت ابا موجود بس في بيت لامم العيال ولمك طب انت تعرف اللي يسمع الحديث بتاعك ده اشرف يقول ويفسط قضيتك دي ثلاث ان انت راجل كنت مشغل مراتك في القصة دي وانك كنت كنت بتتقاضى فلوس بدليل ان ولادك انت مش موجود ولادك بيقوموا بنفس الدور بتاعك لانهم 17 و 20 سنة فالمفروض انهم يغاروا على والدتهم وبالتالي, وبالتالي هم كانوا بياخدوا فلوس وكانت بيجيب لك فلوس وكان الخلاف اللي بينك وبين الزوجة دايما كان على فلوس فده حكم الناس اللي يسمع القضيه بتاعتك تقول ايه او سعادتك اولا انا مش محتاج لفلوس من بره ثانيا انا لو مشغلها بالطريقه دي كان المفروض ان انا اتمتع ما اروحش اشتغل شغلتين واترمي في الشارع ده جراز سيادتك وابقى مرمي واوضه وتليفون ممكن يكون عشان تجيب عن البيت فتره وتاخد حريتها دي اللي جاي بالنسبه لي طب فين المتعه اللي عايده عليا سعادتك الخلاف ممكن يكون على ماده بينك وبينها ماشي فين المتعه اللي عايد عليا في ان انا شغالها؟ <تصفيق> مشترك في المتعه مش مشترك ده انا ضوف ضيف في البيت يمكن الضيف يقعد اكتر مني في البيت ساعات فما كنتش مستمتع بحاجة عشان الغياب الزايد عن البيت انت بتقول للرجال اللي بتغيب عن البيت اكتر من اللازم بتقول لهم ايه؟ اللهم بقدر المستطاع بقدر المستطاع ان هما يتواجدوا في البيت وخصوصا خصوصا الفترات المسائية يعني خصوصا الفترات المسائية لكن من غير كده يعني ما لازم الناس تشتغل عشان تصرف عشان تعيش مش هتسرق يعني مش هشتغل الصبح واسرق بالليل لحظة ضعف طريق وعمل اليوم احمد الشذلي محمد عبد السميع ابو النصر، جمال الجهري ونانيس ابو زيد. هنا القاهرة الاحتياط يونجي <تصفيق> <الانجل تصفيق> انتلوانزا الخنادير المعروفة بH1N1 حقائق ومعلومات يعد مرض انتلوانزا الخنادير او H1N1 من الامراض المستجدة فما هي الامراض المستجدة وهل هي تحور لأنواع أخرى من الإنفلونزا المسؤول الطبي للأمراض المستجدة بالمكتب الأصلي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دكتور جون جابور الأمراض المستجدة هي لما بيكون أمراض تحدث من خلال عامل جديد. حدث اما يكون وهذا العامل يكون قد استحدث بواسطه اما تحور جيني او من خلال تزاوج بعد العوام المعباضيها وتنتج عامل جديد يحدث مرض يحدث إصابات جديدة في العالم ويكون طبعا بالنسبة المستجدة الجديدة يكون المناعة غير موجودة أو شبه معدومة عند الإنسان وبالتالي تحدث إصابات كثيرة وهذا ما شاهدناه بوباء إنفلونزا الـ H1N1 الـ H1N1 موجودة في خلال منذ زمن بعيد وتأخذ الشكل الحيواني السلالة الحيوانية وهي قادره على التحور وإصابة الإنسان والانتقال من إنسان إلى آخر وهذا ما شاهدناه في الوباء الأخير الذي نشاهده بين المكسيك والولايات المتحدة الاحتياط واجب تجنب الانات من البحمة. تجنب تحية الاصدقاء بالتقبيل والعنق اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام خاصة بعد العطس والسعيل عند العطس او السعيل غطي انفك وفمك بمنجيل لا تنمس عينيك او فمك او انفك دون غسل يدين تجنب مخلطة المرضى اهتم بتهوية المنزل او مكان العمل تهوية جيدة عند عودتك من السفر من منطقة المصابة او بعد مخالصتك لشخص قادم من منطقة المصابة قم بزيارة الطبيب ثورا موسيقى موسيقى مصر العربية من القاهرة ومستمعين الأعزاء الحياة رحلة الحياة صفر ونحن ومستمعين الأعزاء نصحبكم في هذه الرحلة في سكه صفر نسعد بصحبتكم امام الميكروفون حنان عسكر عبير صبري على هندسه الهواء اماني هلال سكه سفر يخرجها اليوم صفيد دين حسن اهلا بكم متابعينا الاعزاء في سكه سفر جديده ورحله تمتد الى العديد من دول العالم لان صاحب فكة السفر هذا اليوم كما يقول لم يدع شبرا واحدا في العالم الا وزارة مستمعين العزاء معره معكم ضيفا عزيزا على الهواء وعلينا وعليكم الكاتب للصحف الكدير أستاذ طارق فودا مدير تحرير مجلة أخر الساعة أهلا بك معنا أهلا, أهلا بيك. أهلا يا أستاذ طارق وحضرتك إن شاء الله ستكون رحلة ممتعة لأننا سنزور فيها أماكن قد يكون العديد لم يزورها في أثناء حتى من يسافر يعني سفريات كثيرة قبل أن نبدأ رحلة السفر نبدأ رحلة الحياة من التخرج حزيزة خرجت في كلية ايه؟ في كلية الاداب جامعة عين شمس وكان عميد الكلية في الوقت اللي أنا بدرس فيه الدكتور الأستاذ الدكتور مهدي علام والذي له مقولة مهمة جدا بالنسبة للنهاردة كان يقول أنا لا أقبل بتخريج أنصاف المثقفين فإذا لم تكن مثقفا فلا مكان لك عندي الله سهلاً نحتاج إلى هذه المقول حضرتك تخرجت من كلية الأداب سنة كاملة أنا تخرجت في كلية الأداب مايو 1955 من قسم اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية لكن ده ما كانش يعني إن احنا نبقى ضعاف في اللغات الأخرى على رأسها طبعا اللغة الإنجليزية ولذلك كان الأستاذ الدكتور مهجي علام يشدد ويصر على أن ندرس بعض الكتب النوبلز والحاجات دي التي يدرسها ابناء قسم اللغه الانجليزيه في نفس السنه وبالتالي كنا احيانا في اروقه الجامعه كانت ايميها عباره عن كليه منعجلة جميله جدا مجموعه من الاروقه في دوران شبرة امام كنيسه سان تريس فطبعا نلتقي في الكوردرات او في الممرات او الملاعب الكثيرة اللي يعني كان عندنا ملاعب كلت بيتجع ملاعب مبسط بوس هذا هدف بلشت مدخل الطبيعه انا وقعت باع الطبيعه عمال قبلشت من لقاء جميله ولو حدوخه عظميها كويس الراحل محمد عوض وهو طالب في قسم <تكلم> <في المشي تكلم> ومع ذلك مات في الناس انتبهت الوراء بذلك ومنذن مقرر عندي اذن لغة التقريب لا تقرر عندي اذن لغة ابن بجر ذلك المسانة لغة ابن بجر ذلك الوقت الأولين على نسيطة ولما لا تكون اللغة العربية هي الإثار إحنا أصحاب لغة جميلة لما بيقول الأخ العديد فاروق شوشة فلغتنا جميلة لغتنا العربية أولا أتعلم لغة العربية لغة عجلية أجيب ما أريد إجابته من اللغة الأجنبية وماذا تجيل حذرتك من اللغات الأجنبية؟ أنا استلمت اللغة الإنجليزية أو حبيتها بدري وبعد كده هو وإثناث أيام دراستي اتعلمت اللغة الفارسية بعد كده هو اتعلمت للجرورة اللغة الألمانية واتقبنت بعض اللغة السرنسية حسبما اصدقت باعتبار ان انا زوج في فرنسا مثلا اكثر من 21 درس يعني لما باعوا ثلاث تيام اربع تيام تلقي اني انطلقت في اللغة السرنسية <تصفيق> اضطررت عشان زوجتي السيدة السرية هي تعليم ألماني اساسا وكنا بنفكر في ان احنا نسخة بنتنا الكبيرة رشا المدافع الألمانية باعتبار أننا كلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن على قليل في الظروف أن التعليم الإنجليزي فألمنا على على قليل من نظم حضرتك ليه ما تمثبتش بدا مع بنتك يعني ليه ما تمثبش انها تبقى قوية للغة العربية اولا كانت بدأت الدراسة في سن بنيتي في سن رشاورين وكانت بدأت المدارس معلاش يتلكم تنحضر في التعليم وما للمدارس الخاصة فكل المدارس الخاصة كانت بكتبسنة اللغة الجيوليوية أو اللغة التنسية انا فضلت اللغة الجيوليوية اللغة في إذا كنا أخذنا الطريق إلى المدارس الألمانية، فقد عرفنا الطريق مثلاً إلى المدارس الالمانية. المدارس هي في في في في ال يعني أنا مدرسة مثلا من الولادة هنا في أبو الزمحة المثلين في البريس الاسكوب وهي مدرسة العالمية, العالمية البليطانية الرسمية يعني فلما بيتكلموا معها ويتقدم أولادها قالوا لها انتي تولدتي في انجلسان هل تقول لها أولي تعبئة عشتي كم سنة في انجلسان تقول لأ ما عشتش ليه رلغا ان الاكسلت بتاعتك كأنك موجودة وحيشة في المبنك المفتاح فكانت الدنيا مختلفة سعلا كانت فاعلين يعني يكسب النظر كأن حب البلد ما لكن لما يعني محبوش دغة العربية محبوش. يعني هو بيتكلم بيتكلم باللغه بيتكلم لغاني ماشي من الواقع وبكل اسف يعني ان ما كانش تعليم اللغه العربيه تعليم قوي بينما كان تعليم اللغه الانجليزيه تعليم اقوى يوم وبعدين استطاعوا في سن صغير جدا انهم يحصلوا على جي سي اي اللي هي دلوقتي جي سي -E على درجات كويسه ودخلوا قسم اللغه الانجليزيه وتخرجوا منها الا بتفوق <تسنة> تخرجوا طبعا مع الجبس رشا دلوقتي تعمل مدرسة في في سمس الجبس في أبوباة ورانيا تعمل في مجال الجبس مع عائلتين مشهورتين جدا في مصر اللي هم عائلة المغربي وعائلة ياسين. احنا بدأنا من حضرتك يعني من التخرب اي والجهاز والعمل قبل كده بشوال حضرتك قبل السمجين قبل ما هو هارجي بقولك بتسمع أ... أ... أ... أ... اذاعة انا مولود السامة اللي هو رجل نحن مولودا عن سمجينة اذا عزيزي في وقت وقت اذا عزيزي في حضرتك ومحتاج لأيز الاجاز الماسي It's a the really thing. فأجيبا هو السفرة اللي احنا بنتغذى فيها والوقت اللي كان بيتكلم فيه الراجل هو وقت وقت الغدى ساعتنا ابويا رحمة الله علي ونستمع يرجع من شغله ونستمع نكون جينا من المدرسة ونوعد واحنا بنتغذى نسمع عبد ما نخبر الغدى تقريبا يكون وقت <تصفيق> الفجاعة <تصفيق> انتهى وكلنا نتشوق ليه لذارة بتأبو مثلا احنا ابويا مولود في قرية اسمها مجدرة من اجمل ولاد الدنيا بالنسبه لي بعد ما لفيت العالم كله مرات ومرات امين واحلم بجدة فتم في جدة فيها, فيها بنقضي رمضان في صوت هناك عشان هنعمل ايه في الصيف الرجل الوحيد اللي موجود في الده عند أبو سلامة كان عبارة عن بقالة صغيرة على شارع المحطة وده ابو الكاتب بتاع الأهرام فتح سلامة إبراهيم سلامة أبو فتح سلامة فكنا نقعد على جبل الجام ما نعرف ده في عن طريق البوكس بتاع زمان ده هو المستخدم اللي يسوي سنوعد بتمع الرجل بالليل نشهر المسلم بإذنك بها ذا الأحوال تباك باك الوقت في وقت من بعض الشبدة كنت تصمعوا والله هي أساسا ثانية الأخبار رأيذ الشيء الرئيسي وبعد كده أغنيا أو أغنيتين يعني عملية ما كانش بالطول دي أساطير الغناء محمد نحن نحن أم إذا أرسى ما الذين لم يفكروا لكنهم يفكروا فرحة بفرسة كل عن المحاجر ومتحدث فيه كل و... مرة ومتحدث عن المدى ودى أن يشد يا شعب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 مش طبيعي شيء مش مش عادي اطلاقا ما بيتكررش في العالم يعني استاذ فارق ده عشان عارف حضرتك بحب اغنية ولد الهودة لكوكب الشرق طلبت ان تكون هي اول اغنية نسمعها لحضرتك مهش لاش فترة انا شاكر فضلك ولد <تصفيق> الهودة التخرج ودخول الصحافة حضرتك لك بعض دواوين الشعرية واهتمنت بالشعر وحضرتك ذكرت أثناء سمعنا اللي الهدى أن حضرتك كتبت بعض الدين خلينا أن أستنع إلى بعض الهدى يعني أنا ما كتبت الشتير لكن هي كلها اهتهاالات الله. يعني ما سمعت رسالة الهدى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 Ma. اللي انا هو شويه كوتشات اللي كانوا عندي كان كبير في اللي بتدور بينا هذا العصر هو جزء من تقاليد زماننا التقاليد اللي بدأنا نستكشفها دلوقتي مع كل الاغاني اللي طبعا بتسمعوها والحاجات دي كلها لا احنا كنا في عصر شوقي وفي عصر عبد الوهاب وفي عصر أم وفي عصر حافظ ابراهيم يعني يمكن ما لحقناهوش لكن كانت ما زالت اشعاره وكلماته هي البدايه هي اللي بتري هي اللي في الاذاعه المصرية وهي ما كانش فيه غيرها في الإزاعة المصرية كان أمسط واحد فيه يمكن علي محمود حسين الصناعي إن أجل الناس دي كلامها راح فيه وبيوح فيه أنا مش عارف لو استمرينا فيه لو عايزني الناس عليه قطعا الأمور هتفتلت في الشارع المدالة الإزاعة في الصناعي هي عزيزة غير جميلة لكن سؤالا نحن نتمنى أن تعمم يعني التجاعة القنوات الإذاعية وباقي المحطات الإذاعية حتى بالفعل يعني نعيد هذا الصوت نتجول في هذه اللحظات الجميله ان نرحب حضراتكم مذيعات من جميع القنوات ونتمنى هذا الكلام الجميل وتحفظوا كلمات شوئي وتحفظوا كلمات, كلمات المتنبي علشان <تصفيق> اللغة انت تتكلموا انا عارف. <تصفيق> انت تتكلموا اللغة عربية جميلة جدا لكن هل بقيت المذيعين والمذيعات ده نوعو جمستضرب على الكلام اللي هم بيقولوه ده نوعو على الكلام حتى في الاعلانات اللي بنتفتل ادعو تلديون أساسا هل ما عنوكم على الوقت ده نوعو انا اتعطاكم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 اغنيات باللغة العامية تنسفة الاغنيات المعقية كلمات جميلة ما مكيه يعني يعني يعني بدل من ان تكون هذه رفالة الادعاء فقط تكون رفالة الاعلام كله بذلت مفتوح فانا لو كملت يعني انا لعبت في الكتب وهذه ثقرا، بسيت لقيت نفسي متوجه ايضا الى المجلات الأدبية، بسيت لقيت نفسي ممسك الورق والألم وأكتب، بسيت لقيت نفسي لما لماجناه وهذه حقيقة مزعجة في حياتي كنت احط الورق والقلم تحت المكتب لان بكرة أنا أكتب قمت من أجله، واكتب، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، <تصفيق> إن انا ان ضروري دي كلام انا كدبت كلامه 9 سنين مش في مجله الرساله وعندي 13 سنه ونسيت ده كله بسيط لقيت المرحوم جمال بدوي من 10 سنين بايت في مكان ده عايزك في المجله دي عشان كتير مش اتغير انا انا انا انا انت بدأت في والحيث الدينيسي ويكون حمزي يكونت بديئة حب الضغة الإنجليزية حب شديد فبدأت أترجم بعض المقالات الطبية ما تفهمش ليه كانت في المجلات في مجلات المختلفة لغاية ما قدرت أمسك كتاب على بعضه وترجله كنت اتخلصت كان عن, عن مجال ماريس كريم اللي هي بتاع تزارة وخمسة درست هذا في كتاب و هي اكيد هي اللي بتعمل معانا التحليل وان ما في وعندما في الجامعة كنت فعلاً أشير لي واحد وعشرين كتاب كان آخرهم. أنيس منصور هو اللي عملي اللي نقدمه وأحكيت مع أنيس منصور ده حكاية تانية. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَقُلْ لَا Maar daarnaast denk ik dat فإذا بي بيطلع المصطفى بتاعته وبيطلع منها ورقة بحشرة جنيه أنا استغربته وبصيتله قال لي خدي فأنا بكيت بالدموع قلت له ليه قلت له حشانا أنا عايز الديهات قلت له بيطلعه أنا مش ومش محتاجه قلت له بيطلالة بيعتبارك إبني ابني وباعتبارك هتبقى طب في منصور مدرس مخرج اتخرج في كليه الاداب جامعه القاهره ويجيد اي اللغه وكمان بيحب يكون جميل بالموسيقى والناس اللي عندها أدب وتقدر تخلص القدرة من يشتر لمنعبسهم يحضرهم وكان عندنا, عندنا جه عندنا لما طلبوا معيد فلسفة فلما جه عندنا وإحنا كلية بقى بدية كلية الأداب فإذا بحسنوات الكلية كلهم بيجروا عليه وعلي <تصفيق> بيضاءهم معاها أنيس ينفور هو الجامب ويجيب على الكلية عملنا رحلة كلتنة صحيح فالسة كلية اللغة العربية وكلية dan moet hij natuurlijk ook weer goed. Hij moet اللي بيقول <تصفيق> طالب طالب في في قسم اللغه العربيه واللغه قال لي تعالى هنا له تيجي او فكرت عندي باقي الطلاب في في قسم اللغه العربيه في قسم هو يعني هو اللي لي خليك انت عامل الرحلات يعني القسم الفؤه ده اللي خربوا لعمل الرحلات ونشاط اجتماعي ومتالها قلت له اذا غريب يعني لقوا اكتر من كده انا بقرر صورته وكامي و... و... و... وامترجم لسوموندي ببوارو وكذا وكده عمرك عجيب انا اش مش يشد بقى ومتالها قلت لها بالعائزة لي ايه في ايه قلت له حبرية فقريق. ايجي او بيزم قال لي ما توجيشي مو عنها عندي قال لي عليه. انا عليه ومشيه ايه ابدا له انه نصدق اتابه انه نزل في السابق الانجلو انا رحيت وخدفها قال لي طب على الكتاب قلت له حضرتك حضر لك واحد تاخد الفطر ومشيه قال لي لا والله اخد الكتاب واني يوضع قال لي شاكر الوضعي على المعوض ثلاثا اصبحنا في يوم ابنكنا لقيت امير منصور واقف عند باب الشغل كان رايح نادي الشباب يا عم وكنت بقول له استنى النهارده وربنا يستر قال لي طب انا هخش اشوفها لك المهم دخل عشان يشوفها لي ورجع كده اهون مكشر وشه زي طريقته تركيز يعني قلت له قال لي لا لا يلا بينا انا حاجز على الغدا عند خالو لبن مين دهون قال لي النادي البطاطي ja, ik heb het gevoel dat de mensen van het parlement daarom, die die zijn uitgebreid, die zijn die عارف لي تعرف لغه انت لو انت اصلا حضرتك يعني أيوه تعرف قلت له ايوه اعرف لغه انجليزي قال لي يعني لو واحد خواجه قدامك كده زي تعرف تتكلم زي ما بيتكلم قلت له اه قال لي امرك عن واحد في ديتش قلت له العالم العظيم ده على دا دا في اليوتيوب فيه فيلم بعد ثلاث ايام في, في هنا هو يا جميل اتمنى الله كل يوم سعيد وشاكر عند عبد يوم في كل في الدنيا واصنعوا لي يومي بطوعيه اسمها فيتشر جورنال بحب المجله دي بتظهر ارشيف عن من الفنانين والفنانات والمخرجين وكذا وكده انا النهارده هنتكلم عن الظهور الموجود في السينما ااا بتاعكم اللي هو الدكتور طلعت يقدر التعدي معنا استرواه احتلنا اني تخلق الى اصدروا اصدروا وراءات جديدة اصدروا الله عليه محمد رشوان الذي قتل في حادث المنصة مع الرئيس الرائي للسادات رحمه الله وتعدي عليه عندك بدلة استروا او والله يا نبني ناس وعلي لي سألت خلاص تعدي اه معك في نوصل في قال لي تعدي استرواه وتاخد محمد رشوان تصروفه على سنراني كنت من العملية وقال دين مثل اللي انت بتكتب عليه ورحلت بيه وشه على غلاف الموجه دليلي اللي أخذ اخذ الندى وعملوا غلاف المجلة ونشر الحديث على ثمان صفحات فنده هو اليوم 5 في 55 وأنا لسه بعمل باقي أعمل دراسات عليا بصيت يوم 5 ابريل 56 إذا بي تليفون بيجيلي وانا اعجبتك في قصي ابويا رحمة الله عليه خبط على راجل اودا يا لأ ابني تليفون لي. اليوم انت تعرف يا ابني أستاذ محمد حسنين جيكا ابني محمد حسنين جيكا الدنيا والدين والملك هو الملك المتوى انت هادي جيكا من الشكاكرة الاثنين بتوعه محمد انجيل ومحمد العزب. اللي هو أصبح رئيس سحرية الجديد بعد كده هو فألوك ألوك ألوك ألوك ألوك طريق ألوك ساعة رسمي بكلمة ألوك يا فنجم الأستاذ محمد حسنين هي تلك عارف عني بشتغل كلمة يعني عارف مكلم قال لي أنا بسميه بكرة الساعة 11 وراح رح أقفل التنفر تاني يوم طبعا هكذا هكذا هكذا هكذا معرفش عايز مني <تصفيق> انا ما <معرفش أحمر>. تعمل <تصفيق> نعم نعم نمت احلام نمت احلام نعم راحت تانية مشترك انا اذا بتعمل دراسات عليا في علم النفس و استادة الدكتور مصطفى تهني و راح ضارب صلاح جلال رحمة الله عليه فاذا صلاح جلال ينفشي مصطفى فاذا عايزك و حياختك كان في تنشيك ان انا كاديميستي و امل حياتي اني ابا في الجامعة اعمل دكتوراه و اعمل كذا قال لي هيكا مش دكتور يلا حدرتك ايه وانا إن انت ما انا بتصور ان هذا إن الناس في وقت دهوم وفي وقت ثلاث اكثر وانا إن بتصور اني قراياتي وكتاباتي واني اعمل من الكتب ما يقوم بالدكتوراه مستوى يعني كانت الصدفة البحثة اني قالت حضرتك لمكانة الثاني وحديثنا بداية العمل في الصحافة دي. في مدينة عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام نرجو مستمعين الأعزاء أن تظلوا معنا على هذه الموجات المتوسطة صنمي والساطر وعلى أداء وعلى أداء وعلى أداء وعلى أداء وعلى التعلم مش مهم التعلم مع مين يعني مع الناس مع الناس مع, الناس مع, الناس مع الناس ولا جامعه ولا دكتورة ولا كذا انما التعلم بمعنى الثقافه الثقافه يجب ان يكون مثقف يجب ان يكون عارف وان يكون يعني مطلع على الامور الحياة والدنيا مالك لادواته مالك لأدواته طبعا استاذ يعني خدماتنا في الثقافه الصحافه بعيدا عن فكر الثقافه الحرفيه العديد من دول العالم كيف بدأت حيثك بدأت ذي أن الأستاذ هيكل أبدا يكون هناك أستاذ يعني دوارني على كل أقشام أسوى لذلك ما يجب علي حلوه وحرم السيدة الخيرية الخيرية العلي عليم ده الأب الروحي بالنسبة لي زي ما كان أب الروحي بالنسبة للأستاذ هيكل بدأت ذي أنه المجتمع هو المجتمع عملنا المجتمع كبرناه بدا المجتمع يبيع اخر ساعه في المجتمع بقى فيه زي ما مجتمع مصريين وعرب وكده هو مجتمع اجانب بدأ, بدأ الاجانب deze is de en plaats in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt de de de de من دين كل تشطية الشرق بدأت الرحلات بدأوا السفرة يقولوا لطارق بيكتب وبيوصف البلاد آآ كأنه آآ كاميرا بتتجول فعلا فبدأت الرحلات لجرجة أننا جتل رحلات إلى أكثر شمال الأرض في بلد عمر الرحل وفكرت أن أرؤها ولا أتطور مثلا أن حدث الشخص المحطمية والتي أبناء مصباحة إثناء همركت لأكثر شمال الأرض اللي كانت مدينة في تحت مزاق الجبل. تمر 6 في في شمال في الدنمرد الدنمرد تقبع فوقيها السمين وبعدين تيجي في فنلندا. تيجي بقى النرويج من على الشمال وتطلع فوق دول كلهم لغاية ما تطلع في المنطقة الخرطية في أقصى شمال النرويج تطلع تقنمها خالص اسمها تمر 6 ليس فيها الشهر ومصنع واحد يعني لأن أنا مال في جاي من من القب الشمالي علشان يدفي المياه فيخلي الأسماك كلها تيجي س هنا هو يعني س سبب هنا هو كمية رهيبة من الأسماك تصبح مشهور هاي لصنع الأسماك مصنع الأسماك ما بيستغلش فيه غير الزنا عمليا يعني عمليات الزنا فبيغلبوا الزنا مناك لفترة. Wij proberen te om te leven niet meer leven. We منفريد رومل صديق عزيز ازاي إزاي ما عطل انتهاء معركة العالمين استدعاه هتلر دائما كلنا عزيز وقال له اختار تموت الزاج فطلب انه هو يروح يشوف ولاده في اشتذكت ورحت البيت معاه وراني إزاي اه رومل مشي كام خطوة قدامهم بعد ما قبلهم قبل مراته وابنه اللي هو منفرد وميشي تتفقق على نفس المصار وعنفر نفس المصار اللي هي للتسمي من المدين وعنفتك من ونفس المتحدث عني أمسكريات حضرتك بترفيه أن هناك بعض المسمايات لبعض المدن تتناقض تماما مع طبيعة المدينة يعني يعني أنا ما حد أعرف يعني أنت لو سألت كل الناس امريكا دي المسورة في كل نشرات الاخبار يعني كلمة واشنطن دي هل الناس تعرف اسمها ده إيه فما بيعرفون اسمها واشنطن دي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية فهذي يعني ايه ما حد بيعرف معناها district of Columbia لان واشنطن هي العاصمة فهي ليست ولاية وليست جزءا من ولاية وانما هي جزء من كولومبيا اي هي كولومبيا؟ المريكة الكبيرة هي اسمها كولومبيا اسمها كولومبيا فهي قطعة من كولومبيا لما روحنا مثلا كنا معها كبيرا منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين منين كان دي وكل اول سانتا ماريا كذا وكذا وكذا القديسين والقديسات كل واحد في حته وكل واحد كان بيعالج المرضى في حته اتسمج على اسمه في كاليفورنيا كلها كانت من سان فرانسيسكو فيجان وميديل سان دييغو وسقد طيب كانوا احيانا يتجمعوا من اجل الصلاة او يحبوا يشوفوا قدام عينيهم الصليب المقدس فقوم على ربوع في كاليفورنيا وحطوا عليها الصليب المقدّر. يتجه إليه. أصبحت سعيدة ويا سهني بليش. تغيرت سهني لأن معنى المجلة. من ضمن الحذف كمان اللي اللي تشتهر عليها خاص. آيسلن وجرينلان جرينلان هي اكبر جزيرة في العالم بدعة للدنمارك وإحنا عارفين الدنمارك ديال السنة هناك كثيرة في العالم نزلت لغاية جنوب الجنوب ال ال أستراليا في منزيل يعني من أي شيلان هجر عليها كوبنهاجن بس لما ال ال ال ال اللي هم لا اسمه المهم فا فا فهم جرينلاند جرينلاند دينيا تسعة وتسعين ونصف المية منها غير قابلة للحياة كلها قطع ثلج واحدة ومع ذلك المية جرينلاند بدلعواها زي زي ما آيسلندا عبدها يعني تقريبا لو نزل عليها هذا هذا عنده أيضا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 200 متر لفوق وتنزل اذا نزلت ولصتك انتهى الأجل. الاجل ولذلك كل اللي يمشي في ايسلان لازم يمشي, يمشي في المضيفه المضيفة المضيفة اللي بتعرفه السيارات الهوائية ومشي ازاي عشان ما تغلطيش وبعدين كلها حمم بركانيه من اللافا اللي هي عندهم براكين البراكين بتتجب وتنزل تبقى زي الحمام ولذلك يعني انا لما اتكلمت عليها قلت مشاهدنا الى ارض القمر بان لما زي الارض تقول عيديني مرون زي ممكن نمشي على القمر وهم مش عارتيني القمر من ايه اصعب حتة في العالم هي ايسلون <تصفيق> تعال انشي هنا ولو لو عرفت تمشي هتعرف تمشي <تصفيق> <تصفيق> على القمر بينما الحتة الثانية في ايسلون بنفسها عبارة عن يا نبيع مية جميلة جمال جميل خارج خارب و و و و جميل مية مع السلة ومية العسل وصلع ذردة وجميلة جدا وكل حياتها صغيرة ضيقة وعلى الأثناء كلها تبرع كثيرة ومكونة من الكي أمل من الخضار من زيت عطري من الملح وكلها ولذلك يختاروا سمك كتير تجارتهم رقم واحد في العالم الكافيار بيعملوا الكافيار تخشي المنطقة الحرة وانتي مسافرة تخشي المنطقة الحرة وانتي مسافرة أي دي نوعا لما نفطلت بأدولت ثم نفطلت الكافيار. ماذا نكمله؟ انا شديد الحب لمصر ثانيا انا شديد لارتباب بأسراري يعني انا اعتبر ان نفس حياتي قضيته الوحدي نفس حياتي الثاني مكتوب اني اعيش بين ولادي ولذلك كان البعد بيجنني حضرتك <تصفيق> كمان قلتلي في كده ان معظم قصائد التاريخ حضرتك كتبتها بعيد عن مصر لما كنت تعيد عن مصر ما لا تحتمل <تصفيق> يعني انا قدامي في من اهم اللي انا كتبته ولما كنت مسافر مره مفروض ادور كل البلاد العربيه زرت احضر اتنين لقيت نفسي في البحرين وقدامي اتنين وعشرين في يعني لما اديلي هذا الاحساس انا متجنب فمركبش اكل فين على سلم 22 دور وأنا وانا بقول يعني اريد ان ابكي انني اختنق هو ممكن تكون حضرتك حاسا لكل النوعين حضرتك حضرتك راغب بالدموع وص حضرتك تهبج اكيد الذكرى غاليه <تصفح> كلما سقت سيرة مصر دائما أرى لست طارق وعينه سالق الدموع انا اي فرصه كانت بتتوات حضرتك من الرجوع من اي مكان الى مصر مباشرة؟ من أي مدينة؟ لا يمكنني أن أقول لك. لا يمكنني أن أقول وبعدين قالوا احنا عتموط الطيارة دي علشان للمهندسين الالمان اضوا عشرين الف ساعة علشان تطور الطيارة انها كيف تستطيع ان تستقبل لامان كل المطبات الهوائية اضوا عشرين الف ساعة علشان الطيارة لما تطير فوق المطبات الهوائية ما يحصلش حاجة فاحنا عايزين دلوقتي علشان نتير فوق أوروبا من فقط المصببات وبنقدم لكم الغداء Enjoy your meal والتي أنهاري السوريس طبعا بالليل أرجع على مصر أو مع أول طيارة أرجع على مصر خلص خلصت المهمة وعملنا في يوم من الايام برضو طلبني فيلي برانت عشان أعمل الحديث معاه في بون ما كانتش لسا برلين رجعت عاصمة لألمانيا بون رقم 54 قرية وعملت الحديث معاه ثم عملت الحديث معاه أول طيارة امتى رجعت وبالشكل ده عتمونا مرة في سويسرا عشان عايزين يورهونا الكرم السويسري على العشاء. ثاني يوم الصبح كنت بأخذ الطائرة كان معايا الكاتب سلماوي محمد سلماوي قال لي اذا احنا نقضي 3-4 تيام في السويسرا قلت له انا خلصت المهمة انا رجع بيتي هل بتات كال في شوكولاتة سويسري؟ <تصفيق> عايز اقول لك حاجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عايز اقول لك حاجة الشوكولاتة البلجيكي هي رقم واحد في العالم وليست الشوكولاتة السويسري وان ذلك يسموها في بلجيكا <تصفيق> كوت دور يعني قطعة الذهب بينما الملابس في لوكسمبورغ اعظم شوف الملابس في سنه اللي في الباحيه البرابرة ده هناك بين محل الملابس محل الملابس محل الملابس وانا عندي ميعاد مع سيمون زي وصالي عجري اللي هي رئيسة البرلمان الاوروبي وانا طالع عجري من محطة لوكسمبورغ علشان ما اتاخرش على ميعادها رحت الملابس في مناخيري على طول ما بين الملابس والملبس ملبسان هناك قصة اخرى للحديث لحضرتك ادرته مع سيمون في ده تعرف عليه بعد ان استمع الى محمد عبدالوهاب ينسى <تصفيق> امشي في روحات امشي في روحات و في ابني ليه عني ليه تبعد عني وتنسى اللي من غير ما تسلّب وكفى قلبي أنا مسلّب من غير ما تسلّب وكفى قلبي أنا مسلّب داني يا Domaatje hebt het kellet. De arleen, ja, domaatje, سكة السفرة البرنامج العام معكم على الهواء الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ طارق مدير آخر ساعة. أستاذ يعني نبدا في الحديث عن هذا الحوار الذي اجريته مع سيمون في احنا كنا مدعوين انا وحمدي فؤاد رحمه الله عليه المحرر الدبلوماسي الكبير بتاع الاهرام وسيدة مها عبد الفتاح المحرره الدبلوماسيه الكبيره بتاعه اخبار اليوم الى اه اه بروكسل على اساس ان بروكسل حتومحيج لنا للذهاب الى لوكسمبورغ انتظاراً لخطاب الرئيس الراحل أنور السادات كأول رئيس عربي زعيم عربي يخاطب البرلمانيين الأوروبيين في برلمانهم في لوكسمبورغ أنا هاتو فكرت لقيت إن زي إن أنا آخر ساعة ودول الأهرام والأخبار وكذا هو أنا حطلع بعضينهم بكثير فأنا عايز عم شيء مختلف فقلت لابد إني ألتقي لِمَدَام سِيمون زي اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي وكانت وزيرة فرنسية ااا معروفة جداً يعني دبلو سياسية خطيرة مم. المهم اتجهت إلى ب إلى ال, ال... ال... ال... ال... المفوضية الأوروبية في بروكسل قلت لهم بقول لكم إيه انا عايز اقابل مدام سيمون في قالوا ليه قلت لهم عندي كلام معين عايز اقوله لها عندي حاجات كتيره يعني لازم اسألها عليها فقالوا بس طيب نشوف اتكلموا بالتليفون لقوا سيمون في في جنوب امريكا اتكلموها قالوا لها في واحد اسمه كذا كذا فارق فودا وعايز يشوفك ضروري لهم انا رجع باريس النهاردة بالليل بعد بكرة بعد بكرة حاجه عشان خاطر حقابل الرئيس السادات اكون في استقباله قلتلهم مش حينفع كده هو ان اروح لها فريز فقالوا لها هذا عايز يجيله فريز قالت فيه ايه فيه مساله مهمه اوي قلتلهم ايوه فيه مساله مهمه قالت خلاص مادام هو مهتم بالشكل ده انا حجيله بكره الصبح انا راح بفريز للادي بكرة الصبح اكون في لوكسمبورغ انتظره الساعه عشرة صباحا قعدت دبرت اموري ازاي اقدر اوصل لوكسمبورغ ازاي اقدر ارجع من لوكسمبورغ واخد الطيارة ارجع من مصر بعد ما اقابلها القطر هو انا افضل وسيله خدت القطر الساعه سبعة صباحا خلصت القطر جريت على البرلمان الاوروبي جريا على الاقدام فعلا وعلشان اكون انا قبل قبل سيمون في قعدت معاها فيه قلت لها في ان العالم القراء في مصر كلهم عايزين يعرفوا كيف تستقبل أوروبا الرئيس السادات البرلمانيين الأوروبيين عايزين يسالوا السادات فيها عايزين يعرفوا ايه كيف يستقبلوه بعد ما راح انت عارفه الزيارة بتاعت القدس دي عملت هزة في العالم أنا كنت في ألمانيا يوم من الرئيس السادات بي بيزور القدس وألمانيا كده بتهتز لدرجة ان هم حطوه على غلاف شتيرن اكبر مجلة م. في العالم بتوزع اربعة مليون نسخة وكادين على الغلاف اينمان سايكت موت رجل من اظهر الشجاعة م. رجل من اظهر القوة الناس فيهم هيجنوا كارل كارلسنز اللي بقى رئيس المانيا بعد كده كان رئيس برلمان الفين طارق فودة المراسل ده هو هاتوه انا عايز اشوفه دلوقتي فاتغير برنامجي عشان اروح اقابل كارل كارلسنز المهم مادام سنون رجعي كانت بنفس التشوق في ديارة الرئيس السادات وقالت لي هم عيديني فقاله السادات عن ايه اللي خلاك بهذه العظمة انك رحت القدس وتحل القضية اللي بقالها من عشرات السنين رجعت جري وانا في القطر على الحديث جري خدت الشمطة جري على المطار جري رجعت على القاهرة الساعة 7 وصلت على أنا عربيت عربيه الجرنان خدت تاكسي على مكتب الاستاذ موسى صبري قاعد يكتب عشان نسافر مع فادر بكره قعد تخبط على الاوضه سكرتيرته رفضه ان هي ان هي تدخلني عنده قلت له يا استاذ موسى يا استاذ نوسى خلي فيه ايه قلت انا قلت له انا عايزك يا استاذ موسى مساله مهمه جدا صبح فيه ايه يا طارق قلت له فيه ده يا فندم شاف الحديث مع سيمون زي راح نكلم سكرتيره التحرير قال له رجع المقال بتاعك صفحه 7 صفحه 3 من المقال الحديث اللي جايبولك طارق فودة مع رئيسة البرلمان الاوروبي ركب الصبح في الطياره واخد الجورمان تحت راسه اول ما قعد ورا الرئيس السادات قال له اتفضل يا فندم قال له ايه ده ازاي الولد الله <تكتبينة> يرحمهم الله يرحمهم جميعا كانت ايام صحافه جميله Ik dronk de hele nacht, niet op en niet op. Ik was maar Ah hilwi ya smat Ah مستبعينا العزاء بقيت دقائق قليله في فترتنا سكر السفر ويعني بعد أن استمتعنا ببعض الابيات الدينيه وبعض الابيات الوطنيه التي كتبها الكاتب الصحفي الكبير ضيف الاستوديو وسكر السفر هذا اليوم الاستاذ طارق فودا نتمنى ايضا ان نستمع الى بعض الابيات الشعريه العاطفيه الجميله لحضرتك كتبتها في بعض الدواوين لحضرتك نشرتها مش نقول مناسبتها بقى عشان ما نصالح حضرتك عارف الألمان بتعاونه ايه يعني من ضمن السؤولات دا لسه لم ينشر بعد بقول وسألت أيام الزمان عن الزمان ومتى سيجمع شملنا هذا القدر وكأنه حب قد ضاع الأوان وكأنه قلب حتى منتظر وكأنه قد راح حتى والمكان وكأنه بالوجد حتى ما شعر لكن هذا الشوق يحرق مهجتي يا ربي إني قد صبرت وما خبرت يا حبيبي كيف ضيعنا الطريق كيف نادينا الهوى والهوى أنا يفيق كيف صارت مهجتانا في حناياه تضيق هل غفانا الحب أم نحن اختلفنا أم فقدنا الخطوة من حيث اتجهنا أم ثلاش النور لما واجهتنا ظومة الأمواج في بحر عميق يا إلهي كيف غفان القدر كيف بالأحداث تمضي منتظر وقد قلبي لا ولا حتى خطر في باله اني عشيق فنظر شكرًا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ طارق فودة على هذه الصحبة في سك كفر اليوم ونتمنى إن شاء الله أن نسحب حضرتك في العديد من البلاد في فترات أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك. شكرا لكم المستمعين الأعزاء وساعدنا بصحبتكم كون معكم امام المايكروفون حنا عسكر عاديه صبري وعلى هندسة الهواء من إهلال وعبد الفتاح أمير سكة سفر أخرجها اليوم صفي الدين حسن.